119. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنتى 110. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن 111. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 112. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 113. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة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 111. وأعطى قليلا وأكدا 112. أعنده علم الغيب فهو يرى 113. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وزر أخرى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعِيَهُ سُوَفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هو وأحياء